هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٍ رَحِيمٍ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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بَيَأْنَّ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنٍ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ